وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا ريحا وجنود لم تروها وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا إِذْ جَاءُوكُم من فوقكم وَمِنْ أَسْفَلَ منكم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا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 صفة منهم يا أهل يثري بلا مقام لكم فرجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة, إن بيوتنا عورة وما هي بعورة وإي يريدون إلا فراغ ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها, لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيراً ولقد كانوا عاهد الله من قبل لا يولون الأدبار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 قل مَن ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَعَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْنَا رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حدادة أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فاحبط الله اعمالهم وكان ذلك على الله يسيرًا يحسبون الاحزاب لم يذهبوا وان ياتي الاحزاب يود لو انهم بادون في الاعراض بادون في الأعراب يسألون عن أمائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ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 وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ القتال وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ من أَهْلِ الْكِتَابِ من صَيَاصِيهِمْ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 يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا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 يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت من كنا لله ورسوله ويعمل صالحا وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا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 وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى واقمن الصلاة واتين السكاة واطعن الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا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 والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات, والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعد الله لهم مغفرةً وأجراً عظيماً وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم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 وتخشى الناس والله احق ان تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعياءهم اذا قضوا منهم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 من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسلحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إن إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنْ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ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 وَمَنِ بِتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بعد وَلَا أَن تبدل بِهِنَّ وَلَا أَن ولو بِهِنَّ حسنهن أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يمينه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 وَإِذَا سالتموهن متاعا فَاسْأَلُوهُنَّ من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا أَزْوَاجَهُ من بعده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 ولا إخوانهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمان واتقين الله.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 وإِثْمًا مُبِينًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ من جلابي ذلك أَدْنَى أَن يُعْرَفَنَ فَلَا يُؤْذَيَنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ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 إِلَٰهٍ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ تَبْدِيلًا يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تكون قريبا إِنَّ اللَّهَ لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا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 فأبين أي يحملنها وأشفقنا منها, وأشفقن منها، وحملها الإنسان، إنه كان ظلما جهلا، ليعذب الله المنافقين. ثقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا